وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِلَىٰ جَاءَكُمْ دَعْوَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَن كُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ خَانِتُونَ وَهُوَ يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في الشماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم سَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ غَلَوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن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 وطودينهم <تصفيق> وكاملين